وَهُوَ الرَّحيم الغافُور وَقَا الذيينَ كَفَرُ لَا تَأتين السَّاعةُ قُلْبَل وَرَبّ لَ تَأتَّكُمْ عَالِمِ الْ الغَيْبِ لاَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالَاُ ذَرَّ ل يَعزُبُ عَنْهُ مِثقالَاُوا ذَروََّةٍ فيِي السمواتِ وَلَا فِي الأررضِ وَلَا أصَْرُ مِنْ ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجِزٍ أَلِيمٌ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ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 لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غَفُور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم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 وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فِيهَا قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا رَبَّنَا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس وأنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم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 وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْمَكْرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن تَدْعُوا بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسِرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 قُل إِنَّ رَبِّي بِسَطْرِ رِزْقٍ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَ مَأْذُلَفِ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِى ٱلْغُرَفَاتِ أَمِينُونَ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِى ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 وَإذاَا تُطْلَ عَلَيْهِم آياتٌهَا بَيِنَاتٍ قالوا مَا هذا إلَّ رَجلُلُ يريدأَ يَصُددَّكُمْ عَمَّ كََ يَعبُدُ آبَأُكُمْ وَقالوا وَقالوا مَا هذا إِلَّا إِفكُم مُفتَْرَ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 وَلَوْ تَرَى إِذ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ التَّنَاوُشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ لَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قِبَلٍ وَيَقُذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ